بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات ذجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ بَارِدٍ لَا يَثَّمَّعُونَ إِلَى الْمَاءِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ تَاقِبٍ فَتَسْتَفْتِيهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّاذِبٍ بَلَعَجِبَتْ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَبْشِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا حُرُمٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ ذِكْرَىٰ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ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 وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ تُلْطَانٍ بَلْ كُمْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يتكبرون ويقولون أئنا نتالك آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء للحق وصدق المرسلين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 فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قَالَ قَائِنٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَنَّكَ لَمْ نَالْمُفَدِّقِينَ أَإِذَا مِثْنَاهُ كُنْدَةٌ رَابَةٌ وَعِظَامٌ أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَمْ تُمُ فاطلع فرآه في سوائل جحيم قالت الله إن كتن تردين ولولا نحمة ربي أَفَمَا من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم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 يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين 111. كيف كان عاقبة المنذرين 112. إلا عباد الله المخلصين، ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على روح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ أَئِذَا كُنْتُمْ آلِهَةً أَمْ ذُودَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ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 قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فأنقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأدفلين وقال إني ذاهب إلى ربي تيهدين رب هب لي من فبشرناه بغلام الحليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أنني أذبحك قال يا بني إني أرى في المنام أنني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت ما تأمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم و Tellه للجبين، ونادا له أيّ إبراهيم، قد فضّقت رؤيا، إن ك نجزي المحسنين.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 وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنًا وَضَارِبًا لِّنَفْسِهِ مُبِينًا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ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 إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسنا خالقين الله ربكم ورب آبَائِكُمُ الأولين فكذبوه فإنهم لا محضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على أياتين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لُطَّلَ مِنَ الْمُرْتَدِينَ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّعَ الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَا تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِجِينَ وَبِالْلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبْقَى إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فساهم فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَظِينَ فَالْتَقَبَهُ النَّحُوتُ وَهُوَ مُلِينَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّجِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِذَا يَوْمٍ يُبَعَثُونَ فنبذناه بالعرائ وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة ميقطين، وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، فأملوا فما استعلهم إلّا حين، فاستفتهم آل ربك البنات ولهو البنون. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِلَّا ثُمَّ وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ مَا مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 وَإِنَّ لَنَا حَمْدًا نُّثْنِيهِ وَإِن كَانُوا يَقُولُونَ لَئِنْ أُعِنَّا مِن دُونِ ذِكْرٍ مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَتَوْفِيَاعْلَمُونَ وَلَقَدْ تَبَيَّنَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى هين وأبصرهم فتوف يبصرون لا يستعدلون فإذا نزل بساحتهم فتاء صباح المؤنذرين وتولى عنهم حتاهين وابصره سوف يبصرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين